وعند سورة آل عمران في الآية الخامسة والسبعين بعد المائة ويقول تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا ضر الله شيئا يريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم أوله تبارك وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر طبعا هذا هو الاستئناف ولا للنهي وقوله تعالى يحزنك أذكرت الأكثر يحزنك تكلمنا من القبل أن يحزنك من الحزن والحزن بفتح الزاي هو الصعب أما الحزن هو الغم الذي يصيب النفس لرؤية وسمع ما يكره ومنه ال... و الحزن معروف فربنا قال ولا يحزنك الذين يسارعون الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك أي لا يدخل على نفسك غم ولا هم بسبب الذين يسارعون في الكفر أي لا يغتم لهم قال المصنف وفي الذين يسارعون في الكفر أربعة أقوال ولا يحزنك ولا يغمك ولا يدخل على نفسك غم وفي الذين يسارعون في الكفر اربعه اقوال احدها انهم المنافقون ورؤساء اليهود قاله ابن عباس والثاني المنافقون قاله مجاهد والثالث كفار قريش قاله الضحاك والرابع قوم ارتدوا عن, عن الإسلام قال الله عز وجل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شلقة. يعني لا يحزينك لا يدخل عن نفسك غم مسارعتهم في الكفر إنهم طبعا هذا كالتعليم وضع وضع مسارعة في الكفر هي الازدياد منه مسارعة في الكفر هي الازدياد منه يعني فعله مرة بعد مرة أو شدة الحرص على تكراره و... والثبات عليه كل هذا يدخل في المسارعة طيب قال إنهم لي يضر الله شيئا تقدم معنا هذا المعنى من قبل قال المصنف إنهم لي يضر الله شيئا في قولا لن ينقص الله شيئا بكفرهم قال ابن عباس ومقاته والثاني لي يضر أولياء الله شيئا قاله عطاق والجمع واضح لن ينقص الله شيئا سبحان النور الغني بذاته جل وعلا عن طاعة المطيع وكفر الكافر فهو الغني سبحانه بذاته ولن يضر أulia الله شيئا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إذا فاذا فإذا مهتدي فإذا كان شخص حرف عن السبيل لا يضرك ضلاله إنهم لا يضر الله شيئا قال لا يضر أulia الله شيئا قال قال ابن عباس في قوله تعالى بعد ذلك إنهم لا يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. قوله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الاخره هذه إرادة الله تبارك وتعالى الكونية القدريه شاء الله قدر ألا يجعل لهم أي هؤلاء المسرعين في الكفر حظا في الآخرة. قال المصنف قال ابن عباس والحظ النصيب والآخرة الجنة. يعني ليس لهم حظ في الجنة. ولهم عذاب عظيم قال في النار ثم قال تعالى ان الذين اشتروا الكفر بالايمان ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا قوله تبارك وتعالى ان الذين اشتروا الكفر بالايمان قال مجاهد هم المنافقون امنوا ثم كفروا قال وقد سبق في البقره معنى الاشتراك. فقلنا أصل الاشتراه هو التبادل. تبادل الشيء بثمنه وهنا التبادل الذي حصل. المشتري هو الكفر. اشتراه الكفر. واضح. ودفعوا إيمانهم ثمنا له. إذا قال ربنا إن الذين اشتروا الكفر. فالكفرون اشتروه بمعنى عملوه وقاموا به ودفعوا الإيمان. دفعوا. بسم يدفع الإنسان الثمن. فمدفعوا الإيمان ثمنا له. الله قال الله عز وجل ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان الله لا يضر الله شيئا وهذا تاكيد ما تقدم لا يضر الله شيئا يريد الله لا يضر الله شيئا ولا عذاب العظيم فممكن واحد يطرح سؤال يقول ما هو الإيمان الذي عندهم الذي بعوه نقول هذه في المرتد يعني في المرتد المرتد يكون عنده ايمان ويشترى الكفر يفعل الكفر واضح فهذا واضح اشترى الكفر بالإيمان أو تكون في المنافق لما أظهر الإسلام استطنت الكفر واضح أو تكون في من عرف من الحق شيئا فلما جاءوا عرفوا كفروا به مرؤساء اليهود على ما تقدم في الآيات يعني إنهم لي يضروا الله شيئا أو قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم أي شديد مؤلم أليم يعني مؤلم يعني موجع طيب قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم قال اختلفوا فيما نزلت على أربعة اقوال احدها في اليهود والنصارى والمنافقين قاله ابن عباس والثاني في قريضة والنضير قاله عطاء والثالث مشرك مكة قاله مقاتل والرابع في كل كفر يعني قول الرابع جمع الثلاث الأول قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم قال نملي لهم أي نطيل لهم في العمر ومثله وهجرني مليا نملي لهم يعني نطيل لهم في العمر طبعا الإملاء هو الاطاله في الوقت اصله هنا فسره بما يملا وهو العمر نعم قال انما نملي لهم خير لانفسهم يعني طول العمر وراغد العيش وهذه متع الدنيا انما نملي لهم نمطيل في اوقاتهم نطيل في اعمالهم نبسط لهم في رزقهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب أليم يزداد إثم يعني ذنوبا ومعاصي و... وما يجدون من زيادة الفجور هذا كله يزداد تزداد به ما تزداد به صفحة سبعة عشر الله وياكم ولا في يبين لك أن الكافر كلما طال عمره وساء عمله زداد ذنوبه وحسرته عفانا الله وياكم إنما نبني لهم يزداد إثم ولهم عذاب مهين. قال ابن مسعود وهذا في مصنف ابن بشيبة وراب بن جرير في تفسيره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة. إن كان برا فقد قال الله وما عند الله خير للأبرار وإن كان فاجرا فقد قال ولا يحسبن الذين كفروا إن أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين إذن لاحظ قال عذاب عظيم معلوم عظيم يعني مهول، أليم يعني موجع المهين يعني الذي يكون في فضيحة لهم وإهانة لهم واضح فذا تحقيق العذاب المهين عفان الله وإياكم ثم قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال لسبب نزولها خمسة أقوال أحده أن قريشا قالت تزعم يا محمد أن من اتبعك فهو في الجنة ومن خالفك فو في النار فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس والثاني أن المؤمنين سألوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق فنزلت هذه الآية هذا قول أبي العالية والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر فبلغ ذلك المنافقين فاستهزؤوا وقالوا فنحن معه ولا يعرفنا فنزلت هذه الآية قاله السدي والرابع أن اليهود قالت يا محمد قد كنتم راضين بديننا فكيف بكم لو مات بعضكم قبل نزول كتابكم فنزلت هذه الآية هذا قول عمر بن مولى غفرا والخامس أن قوما من المنافقين ادعوا أنهم في إيمانهم مثل المؤمنين فأظهر الله نفاقهم يوم أحد وأنزل هذه الآية قول هذا الأخير ربط سبب النزول طبعا تعرف ما هذا المباشر غير, المباشر غير المباشر غير المباشر ما يدخل في عموم الآية يعني ولم تكن الآية مباشرة به إذا ربنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه طبعا هذا كلام مستعنف وما هنا نافية للحال ما كان الله ما ينبغي يعني وهذا من كماله سبحانه وتعالى كمال فعله وتقديره وحكمته أن يذر المؤمنين ويدعهم بلا اختبار على ما هم عليه من الحال حتى يميز الخبيث من الطيب طيب قال المصنف هنا، وفي المخاطب بهذه الآية قولا أحدهم أنهم الكفار والمنافقون وهو قول ابن عباس وضحاك والثاني أنهم المؤمنون فيكونوا المعنى ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق حتى يميز حتى هذه حرف غاية يعني إلى أن حتى يميز الخبيث من الطيب قال المصنف فأما الطيب فهو المؤمن وفي الخبيث قولان أحدهم أنه المنافق قاله مجاهد بن جريج والثاني الكافر قاله قتاده والسدي قال وفي الذي وقع به التمييز بينهم ثلاثة اقوال في ماذا ميزهم في ماذا التميز قال أحد أنه الهجرة والقتال قاله قتادة وهو قول من قال الخبيث الكافر والثاني أنه الجهاد وهو قول من قال هو المنافق قال مجاهد فميز الله يوم أحد بين المؤمنين والمنافقين حيث أظهروا النفاق وتخلفوا والثالث أنه سائر الفرائض والتكاليف فإن المؤمن مستور الحال بالإقرار فإذا جاءت التكاليف بان امر هذا قول ابن كيسان قال وفي المخاطب بقوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب هنا تكرار يفيد النفي وقال في المخاطب بقوله وما كان الله ليطلعكم من الغيب قولا حدهما أنهم كفار قريش فالمعنى ما كان الله ليوبين لكم المؤمن من الكافر لأنهم طلبوا ذلك فقالوا أخبرنا بمن يؤمن ومن لا يؤمن هذا قول ابن عباس والثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه وما كان الله ليطلع محمدا على الغيب قاله السدي وما كان الله ليطلعكم على الغيب قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن حرف استدراك ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء سبحانه وتعالى قال المصنف يجتبي بمعنى يختار فمعنى تمام كلام على القول الأول أن الله لا يطلع على الغيب احدا الا الانبياء الذين يجتبه مثل قوله تعالى في سوره الجن في اخرها عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد الا من ارتضى من الرسل وانا الثاني ان الله لا يطلع على غيب احد الا انه يجتبي من يشاء يطلع على ما يشاء سبحانه ولكن الله يجتبي من رسله يعني يختار من رسله ويطلعهم على بعض الغيب نعم بالوحي إليهم يعني ثم قال تعالى فامنوا بالله ورسله فادي التوكيد اي فعليكم بالايمان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 قال واختلفوا فيمن نزلت على قولين أحدهما أن نزلت في الذين يبخلون أن يؤدوا زكاة أموالهم وهو قول ابن مسعود وابي هريره وابن عباس في رواية ابي صالح والشعبي ومجاهد في رواية والسد في آخرين والثاني أنها في الأحبار الذين كتموا مصفة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته رواه عطيا لابن عباس وابن جريش عن مجاهد فيكون الأول إما البخل المال والثاني إما بخل العلم كتمان العلم قال ربنا ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بما أتاهم الله من فضله إما من الأموال وإما من العلم لا يحسبون أن منعهم الحق الواجب من الزكاة أو الصدقة أو طعام الجائع أو سطر العاري أو بيان الحق في المساء لأنه البخل شدو بخل العلم بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم هذه إشارة إلى البخل والضمير الفصل هنا يفيد الحصر التوكيد يعني لا تحسب الكتمان العلم أو البخلة بالصدقة عن المستعدة أن ذلك خير بل هو شر لهم هذا حرف إضراب إبطال يعني ليس البخل خيرا بل البخل شر كأنه قال هذا المعنى قال سبحانه وتعالى بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال والذي آتاهم الله من فضل على قول من قال البخل بالزكاة والمال وعلى قول من قال البخل بذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم قوله هو إشارة إلى البخل وليس مذكورا ولكنه مدلول عليه يبخلون نعم وفي معنى تطويقهم أربعة أقوال أحدها أنه يجعل كالحية يعني يجعل المال كالحية يطوق بها الإنسان أي صاحبه روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع ما من رجل لا يؤدي زكاه ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرأ يفر منه هو رأس الثعبان الذكر يعني وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهذا مذهب ابن مسعود ومقاتل وقد خرج الحديث أحمد في مسنده وغيره وضح. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة نحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبة وطوقه أو يطوقه يوم القيامة يطوقه يوم القيامة فيأخذ بله بله زنتيه بله ز بله زنتيه بكسر الله الزاي بله زنتيه يعني بشتقه فيقولوا أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون وقد جعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري قال هم أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس يعني العلم إذا قال تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وضع الصين سين استقبال القريب أن هذا فيه إثبات عذاب القبر واضح إذا ربنا قل ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زيارة هذه القليب يعني كما يقول قريبة ويسيرة لانه في بعث بعد القبور سيطوقون ما بخلوا ما ذي يعني الذي بخلوا به إما زكاة المال أما العلم والطوق معروف الطوق يوضع على العنق وضع الطوق وموضع على العنق هذا طوق من نار عفنا الله ويقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. قال ابن عباس وللله ميراث السماوات والأرض يموت أهل السماوات وأهل الأرض ويبقى رب العالمين. ويبقى رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا قال تعالى إننا نحن ندث الأرض ومن عليها قالوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين بي طبعا الأصل في الميراث هو ما يخرج من مالك إلى آخر ولم يكن مملوكا لذلك الآخر قبل انتقال إليه بالميراث الله تبارك وتعالى لما تفنى الخلائق وجفنا ما ملكوا فكل هو إليه السماوات والأرض وما فيهما إليه سبحانه وتعالى وهذا معنى اسم الله الورث واضح ومن قوله تعالى إن نحن نريث, نريث الأرض ومن عليها لأن الملك الحقيقي من كل وجه استحقاقا وملكا تاما هو لله جل وعلا أزليا أبدية كل ما في السماوات والأرض هو ملكه وحده سبحانه وتعالى أما الإنسان إذا ملك فهو ملك مقيد ومستخلف فيه أصلا ويزول بعد النفخ في الصور واضح موت الخلاق جميعا تبقى وإذا بقيت أملاكهم لا أحد يطالب بها فالملك لله سبحانه وتعالى إنا نحن نريث الأرض ومن عليها هنا ربنا قال لله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير بسم الله الخبير طبعا في معنى العلم في معنى العلم و يأتي في بواطن الأمور وظواهرها لأن الخبر والخبرة هي في باطن الأمر فمن علم بواطن الأمور علم ظواهرها فربنا تبارك وتعالى بما تعملون خبير جل وعلا أن أمر الإنفاق سواء للعلم أو المال هذا راجع إلى النفوس هل أخرجته بطيب نفس بإخلاص تريد الله تريد الرياء وهكذا والله بما تعملون خبير سبحانه وتعالى قال المصنف نعم قال قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا الأي بعدها إنا الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق. قال المصنف في سبب نزولها قولا أحدهم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت مدرس اليهود فوجدهم قد اجتمعوا على رجل منهم اسمه فنحاص فقال له أبو بكر اتق الله وأسلم فوالله إنك لا تعلم أن محمدًا رسول الله والله إنك تعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقر يا ذنب الله ولو كان غنيا عنا ما استقرضنا فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب في فتحص ضربة شديدة وقال والله لولا العهد الذي بيننا ضربت عنقك فذهب فينحاص يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أبو بكر بما قال فجحد فينحاص. فنزلت هذه الآية ونزل في بلغ من ابي بكر من الغضب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا قال هذا قول ابن عباس كما جاء في تفسير طبر ابن بحاتم قال وإلى نحو نحوه ذهب مجاهد وعكرم والسد ومقاتل والثاني أنه لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود إنما, إنما يستقرض الفقير من الغني فنزلت هذه الآية هذا قول الحسن وقتاده وفي الذين قالوا إن الله فقير أسأل الله عافيه على الله أربعة أقوال أحدها أنه فنحاص بن عازورا اليهودي قال ابن عباس مقاتل والثاني أنه حيي بن أخطب قاله الحسن وقتاده والثالث أن جماعة من اليهود قالوه قال مجيد صك أبو بكر رجلا من الذين قالوا إن الله فقير والرابع أنه النباش بن عمر اليهودي إذن الله عز وجل قال لقد سمع الله قول لما دي لما تحقيق القسم سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيها سنكتب ما قالوا يقول ربنا سنكتب ما قالوا قال وفي معنى سنكتب ما قالوا قولا ما سنحفظ ما قالوا قاله المعباس والثاني سنأمر الحفظة بكتابته قاله مقاتل سنكتب ما قالوا يعني هذه المقاله الكفرية تكتب تكتب لهم في صحائفهم ولذلك الجماعة لجادل عن الجهميه تبدأ فائدة مهمة جدا وهي فائدة تربوية وعقدية الأئمة الجامعية لما وصفوا الله تعالى بصفات النقص طبعا هذه يهود قالوا الله فقير تعالى الله هذا كفر وكل من يصف الله بما لا يليق فيصفه بالنقص والعيب أو ينفي كماله لأن بعض الناس يظن النقص فقط في الشتم أنك تقول مثل هذه المقالات تعالى الله عما يصفون أي النقص أن تنفي عن الله كماله فأنت ولله المثل الأعلى لما يأتيك شخص ويقول لك أنت إنسان كذا ويشتمك برفض خارج أنت تعد هذا شتما وكذلك لو نفى كمالك كمال ما يوصف به المخلوق فإذا مثلا يقول لك أنت لست رجلا هل تعد هذا يتعد شتما مثل لو قال لك شيئا آخر أو قال لك مثلا أنت لست صادقا مثل ما قال لك أنت كاذب يعني نفي الكمال نقص و و وذكر العيب نقص ولذلك اليهود حينما قالوا هذه مقالات النقص قالوا وصف الله بالعيب والنقص تعالى الله ما يد الله مغلوله وقالوا ان الله فقير تعالى الله ما يقولون تمام هذا شتم لله جل وعلا ولا فرق بين من يقول إن يد الله مغلولا او يقول ليس لله يد فانك كلاهما منتقص بل الذي يقول ليس لله يد أكثر لماذا؟ لأن اليهود لما قالوا مغلولة فاثبتوها يدا لكن عطلوا كمالها اثبتوها يدا ناقصة وتعالى الله عما يقول إذا جاء الرد بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء أما هذا لما قال ليس لله يد فهو نفى الكمال أنه ليس له يد أصلا وهذا يلزم عنه نفيه ما تعلق باليد من صفات أنها مبسوطه وأنها وأنها وأن الله يخلق بها ويعطي بها ويأخذ بها ويكتف بها ويبسط بها ويطوي بها فون عطر اليدا وكمالاتها فهمت في الفعل يعني أن الله يفعل بها سبحانه وتعالى فاليهود من في الجميع من هذا الوجه أكفر لما يقول إن الله فقير يعني يحتاج تعالى الله ما يقولون الله غني بذاته هذا شتم لله كذلك الذي يقول الله ليس على عرش شتم الله لأن الله تمدح وأثنى على نفسه وبيّن ما له من صفات الكمال فقال الرحمن العرش استوى هذا تمدح يبدأ الله نفسه بذلك فلما يقول ليس الله على العرش هذا أيضا طعم هذا عيب ونقص فالنقص لا تنظر له فقط في جانب الشتم والقول العبارات غير اللائقة تعالى الله عما يصفون أيضا الشتم وأيضا العيب وأيضا الانتقاص يكون في نفي الكمالات فمن نفى عن الله كمالاته فقال إن الله ليس على عرشه أو قال إن الله لا يتكلم بحرف وصوت أو قال إن الله لا يفعل ما يشاء اختيارا وقدرة أو قال إن الله لا ينزل كما أخبر أو قال إن الله لا يعجب ان الله لا يضحك إن الله سبحانه وتعالى يسعى له يدان يسعى له رجلان إن الله لا يأتي إن الله لا يجي لا يمشي سبحان الحمد فنفى كل ما وصف الله بنفسه من ص خبرية ذاتية أو فعلية فهذا منتقص لله ويدخل في قوله تعالى سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا تكتب فيأتي هذا الجهمي يوم القيامة وفي صحيفته هذه العقائد الفاجرة وهذه الدعاوى الكافرة مسطوره في كتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فيسأل من أين قلت إن الله ليس على عرشه من أين قلت إن الله لا يتكلم بحرف وصوت من أين قلت أن الله ليس له مكان من أين قلت أن الله لا داخل العالم ولا خارجه من أين قلت أن الله تبارك وبحمدي لا يفعل فعلا يليق به بمشيئته وقدرته من أين قلت إن الله لا يضحك؟ من أين قلت ليس لهم في منقول الشرع الوحي المبين ما يعضد هذا الكفر وجعل الله عز وجل عن ذلك وينزى وحيه عن ذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فحين ذي سيقول يقول حجتي المعقول الكلام يرجع إلى أرسطو وهذا كلفك الله أيها الجميع باتباع ما عليه أرسطو أم كلفك الله باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إذن سنكتب مقال فيه وعيد والله طيب ركز معي جيدا أنا سأعطيك فائدة لذا قلت لك هالي وستأتي فائدة الإمام الشعبي بعد ذلك نرطوها بذلك الفائدة ضحى عندك أنه مهمة إذن ستكتب مقالة الجميع أي واحد يكتب مقالة في رب العالمين الذي أعظم مصطرة اليد؟ مو واحد يتكلم في قصة حياته ولا مذكرات نفسه واحد يكتب ممكن واحد يكتب مذكرات مثل كثير من الخبراء والسياسيين والعسكريين بعد ما يتقاعد يكتب مذكرات قد يكون صادقا في بعض يكتب في بعض يمدح نفسه 99% من اللي يكتبوا مذكرات يمدحون أنفسهم وأنهم أذكى الناس منذ أن كانوا صغيرين وبعضهم من يصارح بشيء من خربشاتين هذه المذكرات هذه سأسأل عنها لكن تحوصه في نفسي لو كذب ليس تهوينا هو في نفسي كذب على نفسه فإذا قال فعلت ولم يفعل ولم أفعل وفعل أيضا كذب على نفسه لكن الذي كتب في كتاب فسر به القرآن شوف المقام العالي أو تفسير القرآن كعلم أو فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال سليمان التيمي رحمه الله كانوا يتقون تفسير الحديث كما يتقون تفسير القرآن كما يجنبون القرآن رأيهم يخافون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي مبلغ عن ربه وفي صحيح البخاري من أيضا مغرب الشعب رضي الله عنه قال إن الله بلغنا عن رسالة نبينا أو إن نبينا بلغنا عن رسالة ربنا أن من مات مننا فهو في الجنة إذا النبي مبلغ عن الله وقال كما في صحيح مسلم فإذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله فالنبي إذا قال ينزل ما هو يقول لك ينزل رحمته لا ينزل نلك ينزل هو بنفسه سبحانه يقرب ممن شام الخلق وهو في مكانه تعالى ربي وإذا قالك على العرش هو وإذا قالك ترى تراه, تراه فإنه إذا حدث عن الله لن يكذب على الله فمن أين قلت فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا وهذا أشد ما يكون على العبد يوم القيامة يقول أبو الدرداء أعظم سؤال علي يا أبو الدرداء علمت فما عملت فيما علمت يعني واحد عنده علم صحيح يس أعظم سؤال عنه عنده أن يسأل عن العمل بالعلم فكيف بمن عنده علم فاسد اصلا اتى به من ثناظقة اليونان وفلاسفه الأوثان وقاله في مقام توحيد الرحمن وفرضه على العباد بل ذم ما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام فإمتع سنكتب مقاله إذن هذه خطيره جدا سنكتب مقاله إذن تكتب المقالات في الله فلذلك أعظم شيء يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى أن يثني على الله بماليق ومن هنا تفهم فضل الذكر لأن الذكر فيه تمجيد وتسبيع وتنزيه وتحميد وكمال وامعان فيه مراتب العبودية والذل لله سبحانه وتعالى وصفه بماليق سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك من الذكر الذكر الذي أثر في السنن لكن لما يأتي في صحيفة إن الله ليس على عرشه إن الله ليس له مكان إن الله لا يتكلم إن الله كذا وينفي قال الله بهذه المنفيات سلوب عقيدة صابعة ربنا يقول سنكتب ما قال ابن عباس في السرعة سنحفظ ما قالوا كل عند ربي بقاتل يقول سنأمر الحفظ بكتابته وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هل يفرقك لا يفارقونك أبدا في ملائكة فارقك ملائكة الرحمة لون التعصير لو في ملائكة لو تدخل مرحاق ما تدخل معك تفارقك في ملائكة لا تفارقك مهما كنت من الحال في ملائكة لو نزعت ثيابك فارقتك ملائكة أنواع وكل موكل بما أمره الله في ملائكة لا تفارقك من الذي لا يفارقك الكتبه مهما كنت على أي حال أنت هم معك فنسأل الله عز وجل أن يجمل صحائفنا بذكره وأن يجنبنا المقالات الفاجرة الكافرة في ذاته وأفعاله وصفاته إنه سميع قريب لذلك من أعظم قرباتنا إلى ربنا طهارة صحائفنا من ستم ربنا من الطعن في ربنا من نفي كمال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك كل يرجع كل يرجع لكن إذا كان في صحائفك شيء من هذا فأبشر بالذي يسوع مت متعالين صلى الله علية وآله وياكم وال穆سالمين إنه سمع قريب سنكتب المقال نعم وقتلهم الانبياء بغير حق أي نكتب ذلك اذا ما الذي سيكتب يا جماعه سب الله عز وجل في كماله ونذكر اتذكر الزنادقه سبحان الله ولك الذين يشتمون الله تبارك وتعالى بعبارات هذا وعيد شديد ترى ونقول ذوق عذاب الحريق الله أصف. الله المستعان يعني واحد يشتم رب العالمين جل وعلا سنكتب ما قالوا تخيل أيها الزنديق تأتي يوم القيامة وينشر لك في صحيفتك ما قلته في حق الله والله بعض الكلام لا تقوله في رجل زوي ذا مكانة في قومك تستحي منه لا تقول له تلك العبرات ويستعملها الزنادق ولعنه الله عليهم وعلى من لا يكفرهم دره تمام يقولونها في حق الله تبارك وتعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق أي ونكتب ذلك سيكتب عليهم قتل الأنبياء بغير حق. طيب هنا المصنف قال فين قيل وركز له هذا القائل لم يقتل نبيا قط يعني فنحاص بن عازورة هذا الذي قال كلمة الكفر ربنا قال سيكتب على فنحاص طبعا هذا كان موذج سبب نزول الآية سيكتب على فنحاص سبه لله وقتله الانبياء طيب هو ما قتل نبيا في زمانه فجاء الجواب فالجواب انه رضي بفعل متقدميه لذلك رضي رضي بافعالهم كما بينا في قول يقول ويقتلون النبيين بغير حق هل فيها اثر هل جاءت فيها اثر من تلك ما روى ابن بحاج ما ابن في تفسيره ما روى ابن في تفسيره عن العلاء بن بدر أنه سئل عن قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق قال وهم لم يدركوا ذلك قال بموالاتهم من قتل الأنبياء ونتأتي للمجادرين أنا قلتك احفظ عندك واحد يأتي يوم الخيامة صعيفته مكتوكة الكفر الله ليس على عرشه الله لا, لا صفات لا له الله الله لا وينفي عن الله ما أثبت لنفسه من الكبار الواضح البين في النصوص يعني هذاك سيكتب عليه وجهني ولن يجد جواب لأنك أنت تفهم نقطة ميمة لما يسأل سؤال التقريع من أين قلت هذا سيقول ماذا سيقول حج فيني فين أين حجتك من الوحي أن الله عز وجل من في عنه هذه الصفات أنه موصول بهذه السلوب الكلامية ما عنده عجاء إذا عنده المعقول الكلام. المعقول الكلام هذا لم يفرضه الله عليك بل جاءت الأنبياء كما يقول ابن سراج القاضي الشافعي رحمة الله عليه بل جاءت الأنبياء بإنكار ذلك. المعقول الكلام إذا بوعزة الأنبياء بإنكار يحصل. وهذا الرجل يقرره عقيدة في رب العالمين يولي عاد عليه. طبعا هذا أمر مفضوح ومكشوف إنه جامي إلى جهنم في واحد آخر ولاه كيف ولاه؟ أنه إنسان خفف لك زلات. زماعة بتقبّر الموضوع هذه زلات. و وبحار وحسنات العلماء بحار وزلاتهم زلاتهم ينفيهم الصفات يعني ينفيهم الكمال هذا الكلام الكفري وزلاتهم يعني ص يعني هينة أو كما يقولون قل والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث هذا بعض من قلادك الذنب وغيره لك والله هذه له بعض الأخطاء ويتأول قليلا ويهولك الأمر بينما انت تخيل لو واحد شتمك شتمك بالسب وشتمك بنفي الكمال كما تقدم هل تهد في نفسك كون صادقا مع الله عز وجل لأن الله يعلم ما تخفي ما تخفي النفوس وما يدور في كوامنها وما تخفي حنايا الفؤاد الله يعلم يدور في صدرك هل أنت صادق لو واحد نفى عنك صفات الرجوله وأثبت لك صفات القدح والسب والشر هل ترى تعامله نفس المعامله ولا نحن ولا أنت وأمثالك في حق نفوسكم تغضبون وتحردون وتجدون لأنفسكم ها الغضب وترعد وتزبد إذا نيل فيك إذا نيل منك لكن في حق الله تعالى تستعمل قواعد المسامحة عالم وماذا نصنع ولذلك وما من عالم إلا له زل أو ما من زل في الفقه زل فيما يزل فيه لكن في زلة دخل الجهنم يقول فتزل قدم بعد ثوتها وتذوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم في زل تهدم الإسلام كما قال عمر رضي الله عنه ثلاثا يهدمنا الإسلام زلة العالم في زله يضل بها عالم كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال العالم كسفينة إذا كسر غارق من معه سام في زلة فيها وعيد شديد من الله فإن زلتم من بعد ما جاءتكم والبيانات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ذو وعيد ليس كل زلة تُتفر فالقواعد الموجودة اليوم هي قواعد ليس مبنية على البراء الولاء البراء التوحيد مبنية على على أفهام باطلة فهذا الذي يأتي يوم القيامة موال لهؤلاء الذين قتلوا الأنبياء أو موال للذين قالوا في الله المقالات السوء نفس الأمر كذلك أزواج الجهمية يأتي يوم القيامة يأتي النووي يأتي القرطبي طبعا النووي عنده شرح صحيح مسلم وفي ناس كتبت في عقيدته وفي ناس جمعت ما في شرح على مسلم ووضعته كأخطاء للنووي لم يثبت صفة واحدة تخيل كتاب الايمان من صحيح مسلم ومن طال الاطلاع كتاب مليء بالصفات هو يعتبر أصل عقدي في أحدث الصفات في الألوهية والربوهية وإسمها الصفات لم يثبت صفة واحدة هذا كتاب الإيمان وابن حجر في فتح المسمى فتح الباري كذبا وفتح الشيطان له فيما ما له في عقائد الكفر ابن حجر لما جاء يعني في هذا السياق لم يثبت صفة واحدة أبداً ما في صفة واحدة نستطيع نقول هذه إثبات سلفي نمرها كما جاءت مع اعتقادنا لظاهرها وجهلنا بكيفيتها ما في هذا أبداً إما يقول بالتحريف يسموه تأويل وما يقول بالتفويض ما في شثاء ما في إثبات من غير برعاة معارض الكلام هؤلاء كتبوا هذه الكتب وحد جلس من حجر في كتاب صحيح مسلم 25 سنة يكتبه وكتبه وانتشر واحتفى به الناس طيب يوم القيامة ليس يأتي في صحيفته ألا يأتي ما كتبه من حجر في صحيفته هؤلاء استدركوا لأنفسهم قاعدة إرجائية غالية والله لو قيلت في أصحاب الذنوب لكان عند السلف مرجئا خبيث ما هي هذه القاعدة؟ أنه غفرت له زلاته يعني ما قضيت فقد زلات وتحتمل وكذا لا تغتفر أنت لو قلت في شارب خمر لقي الله سكران أو لقي الله على عمل من العمال المحرمة نسأل الله حسن الخاتمة وجاء شخص قال هذا الذي ما تسكران مغفور له سكره ذكر عند السلف مرجح خبيث. في الذنوب فكيف من جاء الكفر والله الكفر هذا شيء. جاءوا للكفر ولم يقولوا للكفر لذلك هذا أكد لك أنه لا يرون كفر المقالة أصلاً. لأنك أنت ما يمكن ترى أنه هذا وقع في الكفر ولو لم تكفر نوعه أو عينه لي إقامة حج وغير ذلك مما تزعمه، لكن في الحقيقة أنت لما تقول غفر الله ولوذ التي، إذن أنت تراها ويغفر ما دون ذلك، وقد صرح بعضهم بهذا. أذكرون بعض ذكات العقيدة وكان رئيس قسم في العقيدة. سئل عن أبي الحسن الأشعري، فماذا قال؟ قال أبو الحسن الأشعري كان وكان ثم تاب، طبعا الزعم المشهور. قال ولم ألف الإبانة نظرنا فيها. الله قال إن الله لا يغفر عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ولم نجد في الإبانة شركا، إذن هي مما دون ذلك ونسأل الله أن يغفر له هكذا قال قلت سبحان الله ففي إبانتي تعطيل الصفات ها تعطيل الصفات والاستواء يزيد بن هارون يقول من زعم أن الرحمن على عرش على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو وابو وبالحسن الأشعر عطل الاستواء عطل دلاله فجعله فعل يفعل الله عند العرش وجعله بالاستقراء وهذا نفي لحقيقه الاستواء وقال بالجبر في تلك العقيدة وهذه عقائد كفرية عند السلف نواقد من نواقض الإسلام كيف يقال ويغفر مدون ذلك لمن يشاء هذا لا يقول أعد إلا وهو يرى عدم كفر المقالة نفسه أفضل لا يرى كفرا ولذلك هؤلاء ليسوا مشكلتهم في إقامة ولا أن توقفوا في معين ونحو ذلك هؤلاء المشكلة ويخواني وظيفه وحفظوها وتعلموها مشكلتهم مع المقالة نفسها لا يرونها كفرا وإذا لا يرونها تؤثر في إسلام المر إذا تلبس بها وضح يعني أنت لما واحد يجي يقول لك شيخ شيخ أنا صليت ووجدت قطرة بول في الثوب رأيتها وقلت لا تضر تقول له أعد صلاتك مدام علمتها أعد لكن لو واحد جاءك وقال لك يا شيخ والله أنا تمخطت عز الله السامعين ووجدت بلغم في ثوبي وكذا ورأيته وتقول له ما عليك شيء ما عليك شيء من طاهر إذن البلغم ما يؤثر من تلبس به أما البول ولو كرأس أو قطرة منه تؤثر إذا يتأثر بالتلبس به، كذلك الكفر الكفر الأكبر والتجهم عند السلف باب كبير من أبواب الكفر والزندقة كما قال الدارمي. والزندقة ضروب والتجهم باب كبير من الزندقة عفاني الله وياكم. عفاني الله وياكم السامعين والمسلمين جميعا من هذه الضلالات والتلبس بالتجهم هذا عند السلف زندق كفر تلبس بالكفر عند هؤلاء غفر الله له إذن الفارق في اعتبار هل هذا كفر أم لا جماعة من هؤلاء مكفورين يعدون مقالة وذك ليش يقولون مش جيد مخطل له أجر هو الأجر يترتب بجماعة على إيش على القصد طيب فئه كفر هل في كافر يؤجر على كفره لو لو كان واحد يرى كفر هذه المقالة نفسها أيقال له أجر عفان لا وياكم لذا قلت لكم قاعدتهم الخمسية فبرية على الخمس أركان يقول لك معذور مأجور مغفور إمام من تكلم فيه فهو موجود خلق غلق الباب مطلقا فهؤلاء لما يأتي يوم القيامة سيأتون في منوال الجهمية كما يأتي ابن فنحاص وغيره من منوال قتلة الأنبياء وإن لم يباشر الفئن بنفسه تابع هذه واحد يقول لك لا أنا ما قلت بأن الله ليس على العرش أي نعم أنت ما قلت العبارة هكذا لكنك توالي من قالها وتعادي عليه وتنصره وتؤممه وتتخذوا إماما لك في الدين وتعذره وتراه مأجورا مغفورا إذا أنت وإن لم تباشر فئلة تجهوم فقد واليت الجهمية فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. إذا كموسى عليه السلام يقول ربي بما أنعمت علي، يا تنيمة عظيمة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون ظاهرا للمجرمين. يعني تنيمة أن ينعم الله عليك بالتوحيد، تصير ظاهير لل، ينعم الله عليك بالتوحيد، تصير ظاهير للجهمية، معين لهم، مناصر لهم، أعوذ بالله من هذه الحال. صلى الله عليه وسلم. ولا يصدنك عن آياته لي بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. عفر الله وياه. طيب. إذا سلبتم قال وقتلوا الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق هذا عقاب يوم القيامة صلى الله عفوه وعافيه قال المصنف ونقول ذوق عذاب الحريق لو معنى عذاب الحريق عذاب المحرق أي عذاب النار لأن العذاب قد يكون بغير نار. قوله تعالى بعد ذلك ذلك بما قدمت أيديكم هذا التعليل ذلك بما باد السبب والتعليل قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد قال ذلك إشارة إلى العذاب والذي قدمت أيديهم الكفر والخطايا. والذي قدمت أيديهم الكفر والخطايا وأن الله ليس بظلام من للعبيد قال ابن عباس كما في تفسير ابن بحاج وان الله ليس بظلام للعبيد أي ما أنا بمعذب من لا من لم يشترم ما أنا بمعذب من لم يشترم ثم قال سبحانه وتعالى طبعا هذا النفي في, في قوله تعالى وان الله ليس بظلام وهذا صيغة مبالغة من الظلم المبالغة هنا لإثبات كمال الضد أن الكمال يعدله سبحانه وتعالى وهذا جاء في ايات كثيره أن الله لا يظلم مثقال ذر الله لا يظلم الناس شيئا وهذا كله لعدله المطلق سبحانه قال سبحانه بحمده الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه إن كنتم صادقين طيب قال المصنف قال ابن عباس نزلت في كعب ابن الأشرف نزلت في كعب ابن الأشرف ومالك ابن الصيف وحبيب بن أخطب وجماعة من اليهود وجماعة من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله عهد إلينا أي أمرنا في التوراة ألا نؤمن لرسول أي ألا نصدق رسولا يزعم أنه رسول الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار قال هنا القربان ما يتقرب ما يتقرب به إلى الله تعالى أو إلى الله عز وجل من ذبح وغيره وانما طلبوا القربان لانه كان من سنن المرسلين المتقدمين وكان نزول النار علامه القبول قال ابن عباس كان الرجل يتصدق فاذا تقبل منه نزلت نار من السماء فاكلته وكانت نارا لهدوي وحفيف وكانت نارا هدوي وحفيف وهذا في تفسير الطبري طيب قال الذين قالوا إن الله عهد إلينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين طبعا هنا يقول المصنف وقال عطاء كان بنو اسرائيل يذبحون لله فياخذون اطيب اللحم فيضعونها في وسط البيت تحت السماء فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه فتنزل نار يأخذ ذلك القربان فيخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فيوحي إليه الله عز وجل ما يشاء قال ابن عباس قل يا محمد اليهود قد جاءكم رسول من قبل بالبينات أي بالآيات وبالذي سألتم من القربان واضح. نعم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين هذا على وجه الإنكاري عليهم قتلوا يحيى بن زكريا شعيا سائر من قتل الأنبياء واضح. فلم قتلتموه من كنتم صادقين ثم صلى الله تبارك وتعالى نبيه وهو صلى الله عليه وسلم فقال كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب, والكتاب والعم جاءوا بالبينات والزور والكتاب المنير صوت فاطر وبالكتاب صوت الامران هنا والكتابي والكتاب المنير قوله تعالى كذبوك معناه لست باول رسول كذب صلى الله عليه وسلم فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور قال جمع زبور والزبور كل كتاب ذي حكمة والكتاب المنير يعني به الكتب النيره بالبراهين والحجج نعم براهين والحجج إذن فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات قيل الحلال والحرام هذا التفسير سدي عند ابن بحاج والزبر جمع زبور هو الكتاب وقيل كتب الأنبياء وهذا قول السدي عند ابن بحاج والكتاب المنير الواضح الجلي المضي وقيل هو القرآن وهذا قول السدي أيضا عند ابن بحاج طيب ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحر عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قول تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قالوا يا رسول الله إنما, إنما نزل في بني آدم فأين ذكر الموت في الجن والطير والأنعام فنزلت هذه الآية هذا رواب في تفسيره كما في الدر المنثور قال وفي ذكر الموت تهديد للمكذبين بالمصير وتزهيد في الدنيا وتنبيه على اغتنام الأجل وفي قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بشارة للمحسنين وتهديد للمسيئين. قوله فمن زحزح عن النار قال نجي وأبعد نجي وأبعد أصل الزحزحه والابعاد والتنحية. ألا فمن زحزها عن النار فقد فاز واضح فمن زحزها عن النار فقد فاز فاز يعني بالتباعد والنجاة من النار وأدخل الجنة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز واضح فزحها عن النار بفضل الله وأدخل الجنة بنعمة الله وفضله فقد فاز وهذه فاء تعقيب مباشر وقد للتحقيق لأن هذا هو الفوز العظيم جماعة هذا أعظم فوز هو هذا النجاة من النار ودخول الجنة نسأل الله تعالى أن يزحزحنا أن يبعدنا عن النار ودخلنا الجنة بمن يفضلي كرم وفضله يقول تباعدنا المكروه ولقي ما يحب يقال لمن نجى من هلك ولمن لقي ما يغتب طريفة فقد فاز ثم قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا حصر وقصر كلي وما الحياة الدنيا كل ما في الدنيا كل ما ينتفع به إلا متاع أي ما ينتفع به في الدنيا إلا متاع يتمتع به يقول نصنف يريد أن العيش فيها يغر الإنسان متاع الغرور يعني بما يمنيه من طول البقاء وسيقطع, وسيقطع عن قريب الله نفقنا للعظة بهذا الكلام والله قال سعيد بن جبير هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة فأما من يشتغل بطلب الآخرة فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها، أصل الله يجعل منها قوله تعالى لتبلاون في أموالكم وأنفسكم أي بعدها لا ملام التوكيد إنه من هذه زيادة في التوكيد الابتداء واقع واقع لتبلاون في أموالكم وأنفسكم في سبب نزول يا خمسة أعوام ما شاء الله. أحد ان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى وعبد الله بن رواح فغشي المجلس عجاجة الدابة فخمر ابن أبي أنفه برداء هذا في أول الإسلام أول العزر يعني المدينة وقال لا تغبر علينا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعاه إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال ابن أبي لا أحسن ما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا في مجالسنا وقال ابن رواح نشنا به في مجالسنا يا رسول الله فإن نحب ذلك فاستبى المسلمون والمشركون واليهود ونزلت هذه الآية رواه عروة عن أسامة ابن زيد رواه عروة عن أسامة ابن زيد إذن هذا في سبب النزول طيب قال والثاني أن المشركين واليهود كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه أشد الأذى فنزلت هذه الآية قال كعب قاله كعب بن مالك الانصاري وذا رواه ابو داود في سننه وابن بحات في تفسيره وغيره والثالث أنه نزلت فيما جرى بين أبي بكر الصديق وبين فلاحاص في قدم اليهودي وقد تبقى ذكره على ابن عباس والرابع أنه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه قالوا أبو صالح ابن عباس واختارهم مقاتل وقال عكريمة نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفلاحاص اليهودي الحاصر يهودي قال الأذى وشد ذلك والخامس انها نزلت في كعب بن الأشرف كان يحرض المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعره وهذا مذهب الزهري قد خرج ابن أبي حاتم والطبري في تفسيره ما قول تعالى لا تبلون قال ومعنى لا تبلون يعني لا تختبرون ابتلاء واختبار يعني الوقع عليكم المحن في فيعلم فيعلم المؤمن حقا من غيره فيعلم المؤمن حقا قالوا في وفي البلوى في الأموال أقوى قولا أحدهما ذهابها ونقصانها والثاني ما فرد فيها من الحقوق وفي البلوى في الأنفس أربعة أقوال أحده المصائب هو القتل والثاني ما فرد من العبادات والثالث الأمراض والرابع المصيبة من الأقارب والعشائر قال عطاء هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم وباعوا رباعهم وعذبوهم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب نفس الأمر لا التوكيد نن زيادة التوكيد على السماع يعني تؤذى تبلى بالامتحان والمحن في مالك ونفسك من هؤلاء وتسمع منهم هذا من خص البلاء قال ابن عباسهم اليهود والنصارى والذي والذين أشركوا مشرك العرب وإن تصبروا أي على الاذى وتتق الله بمجانبة معاصي قولوا فإن ذلك من عزم الأمور العزم والقوة واضح هو القوة والقدرة أيضا هو العزائم هذه المعنى أن من أنه من عزم الأمور يعني من, من الأمور القوية التي تعطي القوة وتعطي الصبر وتعطي القدرة في انفاذ الأفعال ماذا؟ أن تصبر وتتقي. فصبرك وتقواك هذا مما يقويك على عدوك فقوة فين في صبر وتقوا يعني تصبر على الأذى وتتقي الله فيما أمرك بإذن الله سيصير عندك قوة على هذا الأمر على إنجاز هذا الأمر فإن ذلك من عزم الأمور قال أي مما يُعزم عليه لظهور رشده قال الجمهور على إحكام هذه الآية يعني محكمة قد ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور منسوخ بآية السيف قلنا النسخ من قبل تكلمنا مرحلي يعني إذا كان واحد مستضعف هذه الآيات ترعى أو يكون في لم يمكن له لازال في البدايات لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الهجرة في البداية السكنة في المدينة وكذا لم تستجب الأمور كما كان من بعد إذا القضايا التعامل مع المنافقين كان في التدرج وهذا نبهنا عليه من قبل لعله يأتي أيضا تكراره إن شاء الله قوله تبارك وتعالى بعد ذلك وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة لتبيننه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فمئس ما يشترون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال في ثلاثة أقوال حدوى أنهم اليهود قال ابن عباس بن جبير والسرد المقاتل فعل هذا الكتاب التوراة والثالث أنه اليهود والنصارى والكتاب التوراة والإنجيل والثالث أنهم سائر العلماء فيكون الكتاب اسم جنس لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال وفي هائل كناية في قوله لتبيننه مع الضميرنا للناس ولا تكتمونه قولان أحدهما أنها ترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا قول من قالهم اليهود والثاني أنها ترجع إلى الكتاب قالوا الحسن وقتاده وأصح يعني تبينون ما في الكتاب ولا تكتبون ما في الكتاب سوى من صفة النبي من بيان دين الإسلام مما جاءت به الرسلون ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى الكتاب قالوا الحسن وقتاده وأصح يعني هو لأن الكتاب أقرب المذكورين ولأن من ضرورة تبينه ما في إظهار صفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول مذابة إلى أن وعى في كل كتاب. قال علي رضي الله عنه ما أخذ الله عز وجل على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموه. سبحان الله. أي كمثل ف يعني الفريضة يسأل ويتعلم والعالم يعلم. وإذا خذ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه. حسن البصر يقول كما جاء. عند ابن في الطبقات لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه حتى بوريرك كل اللو كلمة نحوها قال الله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. قال فنبذوه أي رموا به رموا به ما رموا به يقال للذي يطرح الشيء ولا يعبأ به قد جعلت هذا الأمر بظهر وضح فاستظهار هنا يعني رموا به جعلوا وراء ظهور يعني رموا به ولم يهتموا به وضح فنبذوه وراء ظهورهم يعني جعلوه خلفهم ولم يبترثوا له قال واشتروا به ثمنا قليلا طبعا هنا قال فنبذوه قولانا حدوما أن تعودوا إلى الميثاق. والثاني الكتاب وقولوا واشتروا به يعني استبدلوا بما, بما أخذ الله عليهم من القيام به ووعدهم عليه الجنة ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من الدنيا فإذا قال فبئسة ما يشترون هذه بئسة من أفعال الذم، وما هنا مصدرية يعني بئسة الشراء كهذا الشراء المسان يبيع دينة بدنيا زائلة صلى الله العافية فبئسة ما يشترون أي ما شيء يشترونه بذلك الثمن ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم قولوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا قال وفي سبب نزولها ثمانية أقوى أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وأروا أنه قد أخبروا واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه فنزلت هذه الآية هذا قدرويه في صحيح مسلم الحديدي عبد الله بن عباس رضي الله رضي الله عنهما وجاء في الصحيحين وعلو الشيطي جاء في الصحيحين من حديث بسعيد خضري رضي الله عنه ان رجالا من المنافقين كانوا اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو وتخلفوا عنه وفرقوا بمقعد في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت وهذا جاء في الصحيحين الرواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه طيب قال الله عز وجل الثاني قال أن نزلت في قوم من اليهود فرحوا بما يصيبون من الدنيا وأحبوا أن يقولوا للنس إنهم علماء وهذا القول الذي قبل ابن عباس والثالث أن اليهود قالوا نحن على دين إبراهيم وكتب ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه آية قال سعيد بن جبير والرابع أن اليهود المدينة كتبت إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الأرض كلها أن محمد ليس بنبي فاثبتوا على دينكم فأجمعوا كلهم على الكفر به ففرحوا بذلك وقال نحن أهل الصوم والصلاة وولياء الله فنزلت هذه آية هذا قول الضحاك والسد طبعا الرواه عن الضحاك والسدي من جير الطبر في تفسيره والخامس أن اليهود خيب أرأته النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال نحن على رقيكم ونحن لكم ردء يعني عونية وهم مستبسكون بضلالتهم فأرادوا أن يحمدهم النبي الله صلى الله عليه وسلم بما لم يفعلوا فنزلت هذه آية قالوا قتدا والسادس أن نسأل اليهود جهزوا جيشا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا عليهم فنزلت هذه آية قالوا برهيب النخائي والسابع أن قوم من أهل الكتاب دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا من عنده فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروا بأشياء, عنه بأشياء قد عرفوها فحمدوهم وأبطنوا خلاف ما أظهروا فنزلت هذه الآية والثامع أن رجال من المنافقين هذا قول أبي سعيد الخدري كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قد اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية قالوا أبو سعيد الخدري هذا القول يدل على أن نزلت في المنافقين وباقي الأقوال يدل على أن نزلت في اليهود خلاصة الآية لا تحسبن طبعا الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إذا هنا الذنب امرين يفرح بما أتوا يعني بما فعلوا واضح ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويفعل فعل قبيح ويحب أن يحمد بالفعل الحسن وهذا جاءت في من تخلف أو في من عصى النبي أو في من كذب به ويريد أن يحمد بالفعل الحسن أنه على ملة إبراهيم أنه موافق أنه مستقيم أنه ولي لله وهذه تشبه واحد يوم لما يقول لك أنا سلفي واضح لا أنا أثري فيحب أن يحمد بما لم يفعل يعني يفرح بما أتى هو يأتي بفعل قبيح تخالف الآثار تخالف منهج السلف ويحب أن يحمد بما لم يقم به يحب يقول انت أنت سلفي أنت أثري أنت على نهج الأوائل وهكذا هذه ترى نفسية في والانتساب ان لا بد الإنسان كما ينتسب يقوم بحقيقة ما ينتسب إليه إذ قلت على مله إبراهيم أقيمها اذا قلت أنا أثري فكن على الأثر فكن على نهج سبيل السلفي في مجمع عليه او مختلف هذا الأصل في الاتباع وهو أنك أنت بعض تأخذ من عليه السلفي دون جزء شوية تأخذ من متأخرين، شوية من المتكلمين شوية من الضيعانين، شوية من المرضى، شوية واحد آخر فيلسوف، هذه مشكلة، هذا موت تبع، اتباع, اتباع الحقيقي هو السلف. إذا سال الله يعيذنا من هذه الحال لا تحسبنا الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا بما بمفازة من الحق إذا هم يأتون بما أتوا أي من الأفعال القبيحة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الأفعال الحسنة. قالوا وفي الذي أتو ثمانية أقوال أحدها أنه كتمان معرف من الحق في القبيح والثاني تبديلهم من التوراة لا تحسبن الذين يفرعون بما بدلوا التوراة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا والثالث إيثارهم الفاني من الدنيا على الباقي من الثوب والرابع إضلالهم الناس والخامس اجتماعهم على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والسادس نفاقهم بإظهار ما في قلوبهم ضده والسابع اتفاقهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أقوال من قالهم اليهود. والثاني تخلفهم في الغزوات وهذا قول من قالهم المنافقون. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ستة أقوال: أحد وأحب أن يحمد على إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء سأل عنه وما أجابه. والثاني أحب أن يقول أن, أن يقول الناس إنهم علماء ليس كذلك. والثالث أحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاة والصيام. وهذه أقوال الثلاثة من ابن عباس. والرابع أحب أن يحمد على قول نحن على دين إبراهيم وليس عليه. قالوا سعيد بن جوزعبي. والخامس أحب أن يحمد على قول إن رضونا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. قالوا وقد هذا قول هذه أقوال من قالهم اليهود. والسادس أنهم كانوا يحلفون للمسلمين إذا نصروا إذا نصر إن قد صررنا بنصركم وليس كذلك. قالوا أبو سعيد الخدري وهو قول من قال هم المنافقون. قال ربنا فلا تحسبنهم بما ثابتين من العدل. تكرر لا تحسبنهم. تفيد التوكيد فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال ابن زيء ابن قال ابن زيء أي بمنجات بمنجات من العذاب. ولهم عذاب أليم يعني موجع كما تقدم لا ملام استحقاق استحقوا هذا العذاب بأفعاله لا يضيع مربع أحدا. ثم قال ربي سبحانه بعد ذكره فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب جاء ليبين أن الملك له في الحكم على الناس وأنه سبحانه بحمد هو مالك السماوات فقال جل وعلا الآية عظيمة أمرنا بتدبرها وتدارسها قال ربنا جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير سبحانه وبحالي طيب قال المصنف في تكذيب للقائلين بأنه فقير وفي قوله والله على كل شيء قدير تهديد لهم. اي لو شئت لعجلت عذابهم قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أن قريش قالوا لليهود ما الذي جاءكم به موسى؟ قالوا عصاه ويده البيضاء. وقالوا للنصارى من الذي جاء جاءكم به عيسى عليه السلام. قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ادعوا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فنزلت هذه الآية رواه بن جبير عن ابن عباس والثاني أن أهل مكة سألوا أن بآية فنزلت هذه الآية رواه بن صالح عن ابن عباس والثالث أنه لما نزل قوله تعالى وإلهكم إله واحد قالت قريش قد سوى بين آلهتنا إيتنا بآية فنزلت هذه الآية قال أبو الضحى مسلم بن صغيح أما التفسير الآية فقد سبق يعني سبق في آيات البقرة قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات الأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نعم طيب قال جل وعلى الذين هذا موصول أولو الألباب منهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال في هذا الذكر الذي وصف به أولو الألباب لذلك الله تعالى عاتبهم لأنه يحبهم كما يقول حسن وصي الله يحب أولو الألباب لذلك يعاتبهم وضع لا لأنهم أسفل الناس ولكنهم لانه حق الناس باللح لعرفانهم وعلمهم صلى الله أن يجعلنا منهم يا رب ما قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا هذا أول صفة يا إخوان أول صفة لأولو الألباب يذكرون الله بعدما أنهم يتأملون في خلق سنة الأرض ويعلمون أن هذا حق كما سيئتي وأن هذه آيات يهتدون بها يزدادون بها إيمانا لا يعني أن العلم الله فطري العلم وعبادته واستحقاقه جل العبادة وما له من العلوم المطلق والحياة القدرة هذه فطرة تمام يزدادون بها يقين ثم قال الذين يذكرون الله هذه أعظم أو أول صفة لأولي الألباب قال في هذا الذكر ثلاثة أقول أركز منها أحدهما أنه الذكر في الصلاة يصلي قائما فإن لم يستطع قاعدا فإن لم يستطع فعل جنب هذا قول علي وابن مسعود وابن عباس وقتاتا يعني قول كثير من التفسير من سلفنا رحمه الله يعني هو الصلاة على الأحوال المعروفة كما جاء في حديث عمران بن حسين كما جاء في صحيح البخاري لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان به بواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب قالوا الثالث أنه الذكر في الصلاة وغيرها وهو قول طائفة من المفسرين والثالث أنه الخوف فالمعنى يخافون الله قياما في تصرفهم وقعودا في دعتهم وعلى جنوبهم في منامهم قول تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يتفكرون وهذه عبادة التفكر في باب في كتب الزوت تراجعونها بالزوت باب التفكر وكان أكثر عبادة أبي البرداء التفكر تفكر هذا الذي يعود بالإيمان يعني تفكر في خلق الله لا في الله تفكروا في, في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإن التفكر في ذات الله يتيه لأن الله ليس كمثل شيء جل وعلا ولا يعلم كيف هو إلا هو لكن تفكر في مخلوقاته يعني زيادة العلم إذا يقول وذكر هنا ظروف هذا التفكر قال في خلق السماوات يعني في رفعها واستوائها والأرض في تسطيحها وبسطها ومدها وجبالها وأنهارها هذا كله من التفكر في مخلوقات الله جبال وأنهارها السماوات شمس القمر غير ذلك الرياح السعوب الليل النهار وغيرها من الآيات الكثيرة في السماوات والأرض وذكر ربنا يقول عن الكفار ذنما لهم وكاي من آياتهم في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إذا هذا شأن الكفار أما الباب الإيمان يتفكرون في خلق السماوات والأرض يقول قال ابن فارس الفكر تردد القلب في الشيء قال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساين مرة أخرى ابن بالدنيا كتاب اسمه كتاب التفكر روى ابن عب أيضا ابن مبارك في كتاب الزود عبدالله بن عباس قال ركعتان مقتصدتان في تفكر يعني مع استحضار القلب خير من قيام ليلة والقلب سريم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا الاداء يدل على القرب حذفت فيه أداؤه أدت النداء يا ربنا يا أصلاك لكن ربنا ما خلقت ما ذنافيا خلقت هذا باطلا يعني عبثا. هذا نفي الله خلق كل شيء بحكمة سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك أي براءه لك وتنزيها من السوء وتنزيها لك أن تكون خلقتهما باطلا فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا هذه فترتيب على الدعاء قبله فقنا عذابا عذاب النار أي فقد صدقنا أن لك جنة ونهر قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيجه قال المخزي في المخزي, المخزي في اللغة المذل المحقور بأمر قد لزنا بحجة بحجة وفيما يتعلق بها الخزي قولا أحدهما أنه يتعلق بمن دخلها مخلدا قاله أنس بن مالك وسعيد بن المصيب وابن جبير وقتده بن جريش ومقاتل يعني ربنا إنك من تدخل النار بالكفر فقد أخذيت يعني خلتته فيها هذا الخزي هذا أعضل الخزي ما يخرج منها موحد يخرج إذا شاء ربنا سبحانه لكن الكافر خالد فيها ما يخرج بدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجنا منها وما هم بخارجنا من النار تمام؟ والثاني أنه يتعلق بكل داخل إليها وهذا المعنى مروي عن جابر بن عبد الله أوه. وما للظالمين من أنصار قال ابن عباس وما للمشركين من مانع يمنعهم من عذاب الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته قال أنس بن ملك فيما جاء صاحب بخالي من تخلد في النار فقد أخذيته وقال سعيد بن المسيب هذه خاصة بمن لا يخرج منها هذا أثر عند ابن جرير الطبري. في تفسيره ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وضح أن آمنوا بربكم فآمنا هذا مثل الايه السابقة إننا سمعنا مناديا قال في المنادي قولا في المنادي قولا حدوما انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وابن شريج وابن زيد ومقاتل. والثاني أنه القرآن قاله محمد بن كعب القرادي. قوله تعالى ينادي للإيمان فيه قولا حدوم ان أن معناه ينادي إلى الإيمان ومثله الذي هدانا لهذا بأن ربك أحالها إلى خير. قال والثاني أنه مقدم وأخر والمعنى سمعنا مناديا للإيمان ينادي قال أبو عبيدة ينادي للإيمان أن آمنه أن هذه حرف مصدر في التوكيد أن آمنوا بربكم ما الذي يناد به يعني كأن فيه تفسيرا ما الذي يدعو له هذا المنادي أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا واضح. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا قال قوله تعالى وكفر عنا سيئاتنا أمحوا عنا خطايانا وقال غير غطيها عنا وقيل إنما جمع بين غفران الذنوب وتكفير السيئات لأن الغفران نعم فهنا طبعا يقول الذنوب ذنوبنا الكبائر وسيئاتنا الصارع وتوفنا مع الأبرار ومعنى مع الأبرار أي فيهم قال ابن عباس وهم الأنبياء والصالحون والأنبياء والصالحون جاء في بعض الآثار في تحديث الموت في المدينة النبي قال أشفع له بعضهم ذكر في استحباب الموت في المدينة لأن المدينة يبعث فيها الأولياء صحابة وخيار الصحابة للبقية وشهداء أحد شهداء بدر وإلى أن تصل إلى صالح التابعين والعلماء ونحو ذلك وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة. قال ابن عباس: يعنيون الجنة. ما وعدتنا على رسولك؟ على رسولك يعني على ألفين. ربينا وأتنا ما وعدتنا على رسولك. أي الجنة. ولا تخزنا يوم القيامة الخزي والفضح وليانة. إنك لا تخلف الميعاد. واضح. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيات. قال بيت عند خالة ميمونة. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل أو بعده بقليل. ثم استيقظ، فجعل يمسح النوم من وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الاواخر من سورة عمران حتى ختم. هذا في صحيح البخاري وقد في عند ابن حبان في الصحيح من حديث عائشة ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها وقد وردت حديث وآثار عن السلف في استحباب التفكر مطلقا قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم روى عن أم سلم أنها قالت يا رسول الله لأسمع لا ذكر النساء في الهجرة بشيء فنزلت هذه الآية هذا رواه الترمذي في جامعه وغيره عن ام سلمه رضي الله عنه قال فاستجابه قال و بمعنى اجابه والمعنى اجابهم بان قال لهم اني لا اضيع عمل عامل منكم ذكرا كان او انثى فاستجابه لفاء ترتيب المباشر هذا الدعاء جابهم ربهم مباشر اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض قال وفي معنى قوله بعضكم من بعض ثلاثة أقوال أحدوا بعضكم من بعض في الدين والنصر والمولد والثاني حكم حكم أو حكم, حكم سائركم في الثواب واحد لأن الذكور من الإنس والإنس من الذكور والثالث كلكم من آدم وحواء قوله فالذين هاجروا فالذين هاجروا لفاء التفصيل الهجرة كانت للحبشة وكانت إلى المدينة أو إلى غيرها أي منظار الكفر دار الإسلام ومن دار الكفر دار كفر طالبا لأمان على الدين وعدم الفدلة. فالذين هاجروا أي تركوا الأوطان والأهل والعشائر وأخرجوا من ديارهم يعني المؤمنين الذين أخرجوا من مكة بأذان المشركين فهاجروا وقاتلوا المشركين وقتلوا وقاتلوا وقتلوا. قال ربنا لا أكفرن عنهم سيئات تقدم معنا ولا أدخننهم جنات تجري من تحت الأنهار ثم قال ثوابا من عند الله أنه مصدر مؤكد بما قبله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وهو الجنة سبحانه وتعالى يعني أعظم جزاء هو عند الله تبارك وتعالى أعظم جزاء هو الجنة وأعظم في الجنة ونعيمها ورؤية الله فيها أسأل الله ذلك من فضله قال ربنا لا تغرّنك لعف لا يغرّنك تقلّب الذين كفروا في البلاد لا يغرّنك تقلّب الذين كفروا في البلاد طبعا يغرنك مشتق من الغرور بضم الغين وهو الخداع واضح يعني لا يخدعنك وأصل الغرور أن يظهر لك الشيء الضار في صورة النافع هذا هو الخداع والمخادعة يقول مصنف اختلفوا فيما نزلت على قولين أحدها أنها في اليهود ثم في ذلك القولان أحدها أحدهما أن اليهود كانوا يضربون في الأرض فيصيبون في الأموال فنزلت هذه الآية قال ابن عباس والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستسلف من بعضهم شعيرا فأبا إلا على رهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطاني لأوفيته إني لأمين في السماء أمين في الأرض فنزلت هذا جاء تفسير الطبري والقول الثاني ان نزلت في مشرك العرب كانوا في رخاء فقال بعض المؤمنين قد أهلكنا الجهد وأعداء الله فيما ترون فنزلت هذه الآية قال قول مقاتل قال القتاد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره نعرض في تفسير الطبر بن وقال غيره إنما خاطبه تاديبا وتحذيرا إن كان لا يغتر صلى الله عليه وسلم وفي معنى تقلبه ثلاثة أقوال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تقلبه في ثلاثة أقوال أحدها تصرفهم في التجارات قال ابن عباس هذا من التقلب أنه يتاجرون وصانعون في البلدان والثاني تقلبه ليلهم ونهارهم وهو ما يجري عليهم من النعم قالوا اكرموا مقاتل والثالث تقلبهم غير مأخوذين بذنوبهم ذكروا بعض المفسرين قال متاع قليل يعني ذلك الكسب والربح متاع قليل وقال ابن عباس منفعة اليسيرة في الدنيا لا إله متاء قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد قال المهاد الفراش نعم مشتق من مهد الطفل أو فراشه المريح الذي أعد له وسميت مهادا هنا للتوبيخ والتأكم من باب قوله تعالى ذوك إنك أنت العزيز الكريم وهو الذلي هذا أحد الأقوال في العيان فيكون المهاد هنا من باب توبيخه فبئس المهاد أو بئس الفراش وفراش من الله النار سب الله العافيه ابيس المنزل منزلهم ما مهد الله لهم في النار طيب قال ربنا لكن الذين اتقوا ربهم لكن بالتخفيف اذكرات اكثر لكن الذين اتقوا ربهم هذه حرف استدراك وتوكيد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم معناه معنى النفي كأنه قال ليس لهم في تقلبهم في البلاد كثير انتفاع لكن الذين اتقوا لهم الانتفاع الكثير والخلد الدائم واضح الخلد الدائم لهؤلاء قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها نزلا قال ابن عباس النزل الثواب وقال ابن فارس النزل ما يهيأ للنزيل والنزيل الضيف نزلا من عند الله واضح نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله أي مما لمن أطاعه كما قال ابن في تفسير الطبري خير للأبرار أي يحصل الكفار من الربح في الأسفار نعم هذا يتعلق العبد بالآخرة والعمل لها ولا يغتر بي تقلب الكافرين في الدنيا وهم لا يعملون لها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا ولا يكلهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب قال المصنف اختلفوا فيما نزلت على أربعة أقوال أحدهما أو أحدها وهذا المشهور أنها نزلت في النجاشي رحمه الله ورضي عنه لأن ولما ما تصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يصلي على هذا العلج النصراني وهو في أرضه فنزلت هذه الآية هذا قول جابر بن عبد الله عباس وأنس وقال الحسن والقتادة فيه وفي أصحابه والثاني أن نزلت في مؤمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وروى هذا المعنى بصالح النعباس قال مجيد والثالث في عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا ابن جريج وابن زيد ومقاتي والرابع في أربعين من أهل نجران وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قاله عطاء القول الاول هو المشهور وقد جاء في عند النساء في كتاب التفسير عن انس رضي الله عنه قال لما مات النجاش قال هو عند النبي حاتم التفسير ايضا قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قالوا يا رسول الله صل على عبد الحبشي فأنزل الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمنوا بالله يعني عنده التوحيد ما, ما يقول عيسى هو الله وثلاث ثلاثة النجاشي موحد وحد الله تعالى لما يؤمن بالله عنده التوحيد ما عنده الشرك وما أنزل إليكم يعني القرآن يؤمن بمجمله وإذاك بعض الناس ترح شوفها يقول لك النجاشي لما يطبق الشريعة هذه الكلمة يقولها بعض الناس طبعا تطبيق الشريعة من حاكم لم تستقر الشريعة عنده لا بلوغا ولا هي في التشريع استقرت لازلت تنزيل كثير من الحدود نزلت بعدين مع المائدة وكذا تتكلم عنها في بداية الهجرة ثانيا هل يطبق شريع لشعب نصراني الشريع تطبق لص على المسلمين لأن الخطاب الشرعي يأيه الذي نامه هو الذي تقطع أيديهم أما الكفار فلا هو أحكام أخرى وهذه الأحكام ذكرت بعدين مع التوبة وغيرها القضية الجزية والذمة والشروط العمرية فطرح قصة النجاشي أنه لم يقوم دي لا يقول إلا إنسان رب يصلحه له يعني. فهم يعني هذا هذا الغلط في غير موضوعي ما ناتي الشخص يعني الشريعة تلزم بالبلوغ ولم يبلغ كثير من الشرائع والشريعة في حقي العقيدة وكان على عقيدة سليمة يعني هذا العقيدة وكان في أحكام عامة وإذاك بعض قال لم يصلي وكذا لم تستقر الأحكام مسعود لما جاء من الحبشة لم يكن يعلم أن نهينا أنه عن الكلام في الصلاة جاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله يحدث من أمري ما شاء وإنما من أحداث ألا تتكلم في الصلاة فكما كان يعرف هذا الأمر فبعض شرعي لم يبلغ صحابه في الحبشاء المهم الشيء لكن كان عنده إيمان مجمل بالمنزل المنزل المكي لما تلع لجعفر آيات مريم وفيها تقرير عبودية عيسى لله وأنه عبد لله وأنه ليس برب وأن مريم يعني يعني عليها رحمة الله تبارك وتعالى ولدته كما تلد الأمهات ونحو ذلك قال رفع شيء من الأرض وقال ما غادر الذي قلت في إيسى هذا ونخر بطريقة النخير هو صوت الأنف وهذا مكره عند العلماء إلا في حالة واحدة لكن في العموم يكرهه العلماء كعطاء غيري ويقولون هو في كل شيء مكره يشبه نحيط حمار ويسخرج صوت من الأنف مثل الزمجرة أو ذلك وهذا يشبه نخرة الشيطان وهذا وجه الكراها لأن إبليس لما نزل إلى الأرض نخر فكان هذا النخير علامه الغضب فلما نخروا قال وإن خرجوا يقول لهم في المسند كما في المسند من حديث أم سلمة قال وإن خرجوا يعني ولو فعلتم ما فعل وإن خضبتم ما عجبكم الكلام هذا هو حال عيسى إذا هو يؤمن بالله ثم ربنا يقول وما أنزل إليكم يعني يؤمن بالقرآن وما أنزل إليهم يعني كتابهم لم يؤمن بالمحرف كان يؤمن بمنزل مجملا يعني مما بقي ثم قال خاشعين لله خاشئين لله الخشوع خشوعا بالذل والطاعة ونقياد هنا المصلج يقول الخاشئ الذليل يعني منقاد لا هو يرد أمر الله لا هو يعني نعم يعني نعم ولا هو يرد أمر الله ولا يبدي ما أنزل الله خاشئين لله نعم ثم النجاشي وهذه فائدة أخيرا قل لك النجاشي حكم بالشريعة تدرون ما هو الحكم هنا في الشريعة في حق كتاب العقيدة قال ربنا في كتاب وليحكم بلا من أمر واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله و النجاشي حكم بما أنزل الله في الإنجيل من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم و النعيسى ليس برب و عبد الله و رسول كلمته مريم مروعة منه فوحكم الشريعة بالقدر العام في العقدة أنت تيجي عن الحدود و لم تنزل و الحدود و يتطبق على المسلمين وشعب نصراني و إلى تفاصيل الشريعة و التعاملة لا أنت ما تقصور إلى حكم علماني لا الشريعة و عنده وينص على أن الدسورة كل شيء هذا بالنجاشي الشيء لم يقل المحرف فوق كل شيء لا وآمن بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى الرسول ثم قل الخاشين لله ينقاد ذليل الشريعة لحكم الله تعالى فيما أنزل من العقائد لا يستكبر لا يبدل لا يرد ولا يدفع لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا شوف لنا لا يشترون بايات الله يعني على جهه استبدال واستبدال ما أنزل قال هنا لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا أي عرضا من الدنيا كما فعل الرؤساء اليوم وقد سبق بيان صورة الحساب لا يشترون بأيتي لي ثمنا قليلا أولئك أولئك هذه إشارة لهؤلاء المؤمنين لهم أجره عند ربهم أي ثوابهم إن الله سريع الحساب بل من آمنا بنبيه وآمن بالنبي الذي جاء بعد ربنا قال يؤتون أجرهم مرة أولئك يؤتون أجرهم مرتين ثم قال هنا المصنف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا وتقوا الله لعلكم تفلحون قالوا وفي الذي أمروا بالصبر عليه خمسة أقوى أحدوا البلاء والجهاد قالوا ابن عباس والثاني الدين قالوا الحسن والقرضي يعني هنا خاتمة صورة الأمر بالثبات ثبات على ماذا على الجهاد هذا من شعب الدين والبلاء يعني امتحان في الدين والحسن يقول الدين أن هذا يشمل هذا كله. قال الحسن القرضي القرى القرى محمد بن والثالث المصائب روى عن الحسن أيضا. الرابع الفرائد قال سعيد بن جبير. والخامس طاعت الله قاله قتله. وفي الذي أمر بمصابرته لأنه عندي اصبر وصابر فائده. طبعا المصابرة أبلة لأن المصابرة تقتضي منازعا لك أو مقابلا لك. المفاعل دائما تقتضي واحد قابل في الفعل. صبر تصبر في نفسك تقول مصابره لغيرك هنا يش قال وفي الذي أمر بمصابراته قولا أحدو من عدو إذن شوف رقم واحد. اصبر اثبت على الدين وصابر يعني ماذا يعني أنك تبلغ في الصدر مبلغا من الثبات أن الكافر لا يزحزحك عن ما عليه الوا صبرك في نفسك الثاني إذا جاء الكافر يدعوك إما بالتربيب ولا بالتربيب نقول لك صابر بالغ في الصبر أثبت ازداد ثباتا يعني على شدائد الأمور سواء كانت بالتربيب أو بالتربيب أحد من العدو قال أبو عمبس والجمهور الجمهور تفسير المفسرين قلوب العدو مصابر لمقابل يعني والثاني الوعد الذي وعدهم الله قالوا عطاء والقرضي فهذا يكون معناه البذل يعني ازدادوا صبرا ومصادره في حتى تحقق او يحقق لكم وعد الله وفيما امروا بالمرابطة عليه قولا ورابطوا ورابطوا اذا اصبروا وصابروا ورابطوا قال أحدهم الجهاد للأعداء قال ابو معبس والحسن وقتاد في اخره ف أصل المرابطة والرباط قال أن يربط هؤلاء خيول خيولهم وهؤلاء خيولهم في الثغر كل يعد, يعد لصاحبه يعني أصل المرابطة هنا يعني أقيموا في ثغوركم رابطين خيلكم فيها كما يربطوا وضح هذا القول الأول قول الثاني أنه الصلاة أمر بالمرابطة عليها قاله أبو سلم ابن عبد الرحمن فقد قال أبو سلم عبد الرحمن هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط به على هذا يكون المعنى الثاني للرباط هو الرباط في انتظار الصلوات والثبات على أدائها وقد ورد في الحديث عند مسلمين في الصعيم حديثة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغوا لبوء على المكاري وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلكم الرباط. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله هنا ختم الآية بالتقوى والتقوى يمتثان ما أمر الله تبارك وتعالى به لعلكم تفلحون أي تفلحوا وتفوزوا لعلكم للرجاء والتعليل وهي من الله واقع إن شاء الله هذا بما يرجى للموحد. فهذه خواتيم أو خاتمة ثورة آل, آل عمران هذه خاتمتها الأمر بالصبر والمصابر والمرابطة والتقوى لأربع وامر لعلكم تفلحون وصلى الله تعالى نجعنا وياكم من المفلحين الحمد لله رب العالمين على التمام وبارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعنا وياكم فيه من الذكر والآيات والبيان إنه هو الرحيم والرحمن وصلى الله وسلم وبارك على محمد الخير ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إنه سميع قريب منان من والحمد لله رب العالمين